شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دل الناس وبيّناه من الهدا والفرقان وبيّناه من الهدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.